أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا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 esi mělí těži, also te tohu hlaví mevary zol — corršu re다, ale zás pročí agrami, zau seTele, j s وإن أساءتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوو جهكم وليدخل المسجد كما دخلوا وليدخل المسجد كما مَا أول مرة ما علوا تتبيرا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 4. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما 6. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير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 ولا تزر وازره وزر اخرى وما كننا معذبين حتى نبعث رسولا واذا أردنا أن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 عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم ما مدحورا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مؤمن فأولئك كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كلا نمد هؤلاء ما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل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 íma ybaluğan عندك الكبر أحدهما ahaduhuma كلاهما فلا تقل لهما أُف فلا تقل لهما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 INNA AS-SAMA WA AL-BASAR WA AL-FU'ADA KULLU ULA'IKA KANA الأرض MAS'ULA WA LA TAMSHI FIL ARDI MARHA INNAKA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 ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل للذي فطركم اول مره فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى أن يكون قريبا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 كان ذلك في الكتاب مسؤورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون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 أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا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 مجزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا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 ام انتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا بي ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً 1. Jom nedعou kula naši فَمَنْ 2. Který který kterým zává výmén, وَلَا Který kterým وَمَنْ كَانَ 4. Kterým zává فَهُوَ 5. Kterým zává výmén,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 كسلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا Polkulluji, ale uva, jaký latifa, robbu, komála mu bima, nua, a dásabila. Poesaluna,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 زخرف أو ترقى في السماء ولنؤمن لرقيك ولنؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا وَمَا مَنَعَ عَنَّا سَأَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أن قالوا إِلَّا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 بيني وبينكم إنه كان بعباده خبير بصيراً وَمَن يَهْدِ اللَّه فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُطْلِعَ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ مِن دُونِهِ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم يوم وبكما وصمم مأواهم جهنم مأواهم جهنم. خَبَتْ كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا واذا كنا عظاما ورفاتا ان المبعوثون خلقا جديدا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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا sektum أمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد أتينا موسى تسعة آيات بينات، فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، فقال له فرعون، فَقَالَ لَهُ فرعون إني لأظنك يا موسى مسحوراً.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 و بالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتئ ونزلناه تنزلا قل آمنوا به أولئك الذين آمنوا إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يُتلى عليهم يخرون يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا